كل البنات بتحبك كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك مين لقى البنات تعباني بتعدي مش شايفاني وانت اللي يوم التاني تسأل عليك ملايين تسأل عليك ملايين تسأل ولا حاجة فيك نقصاني طب لقى العيون تنساني وانت يا ضبط ثواني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 لما العيون تضحكلك طب احنا هوب مش بهلك بس احنا مش عاكبين ايوه احنا مش عاكبين ايوه جايز لخف الدمك ولا عشان مش همك لما البنات تمدهلك واخف مش وينيك كل البنات حبك كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا مخدر وانت اللي زيك يا ومتر زيك دي انا بس عايزك يلي عايشه في خيالي تملي يلي شمس وظلي واكمل من التنديس انت تحب وخلي لك القلوب بتغني لكن صرحي وقولي ليه هم بيك هيميت. I